دقمه الدقمه الدقمه يا حوران الموعد الجنة نمشي ونرضى بحكم الله ونطبق الشارع والسنة يا دولتنا يا دولتنا يا دولة دولت العز دولتنا احنا على الحق قد جينا ما همنا من عادينا وارض الخلافه تنادينا ولب الملبي ولبينا يا دولتنا يا دولتنا يا, دولتنا يا, دولتنا يا دولت العزي دولتنا وارسل رساله من مجاهد لو كل متخاذل وقاعد اقبل على اخوانك وساند الى متى وانت بتعاند يا دولتنا يا دولتنا, يا دولتنا يا دولة العزي دولتنا جيناك بالذبح يا بشماركي أنت وكل شيء مرتدي وجيش الخلافة يا متحدي كسر خشم كل متعدي يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العزة دولتنا الحق بكتابنا سابق موعدنا نتقابل بدابق والنصر مكتوب يمنافق للمسلم والوعد صادق يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العزي دولتنا طاقوتا نرتاح سنأتيك جند الخلافة ستنهيك واختم كلامي يا امريكا بالبيك بيك جيناك بالبيك بيك بل بالبيك جيناك بل بيك جيناك تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر, <تكبير> الله أكبر.